عالم الطلائع تقدم تحل الحياة في الملتقى تحل الحياة في الملتقى ملتقى الخبر أجمل كل ما فيه يكمل بغي الخير ما بين الأخوة والأحباب بين الأخوة والأحباب متق الخضار الأجمل كل ما فيه يكمل بغي الخير ما بين الأخوة والأحباب بين الأخوة والأحباب في ملتقى يزهو شذا في برامج تعل المدى في ملتقى يزهو شذا ببرامج تعل المدى برسالة ملئت صدا مزدانة بيد الشباب برسالة ملئت صدا مزدانة بيد الشباب فيه يكمل بغي الخير فأقبل بين الإخوة والأحباب بين الإخوة والأحباب متق الخبر أجمل كل ما فيه يكمل بغي الخير تقبل إخوة والأحباء بين الإخوة والأحباء. ود اللقاء قد استزاد ببسمة ملكت فؤاد. ود اللقاء قد استزاد. ببسمة ملكة حواد تمشي على درب الرشاد فنعم من زار وطار تمشي على درب الرشاد فنعم من زار وطار نتقى الخطار أجمل كل ما فيه يكمل بغي الخير فأقبل الاخوة والأحباب بين الأخوة بين الأخوة والأحباء. ملتقي الخضار أجمل، كل ما فيه يكمل. فغي الخريف أقبل. بين الأخوة والأحباء، بين الأخوة والأحباء. تحل الحياة بملتقى وبطاعة تسمون قلب. تحل الحياة. بملتقى وبطاعة تسمونقى فلنغد شوقا للقا فالملتقى جمع الشباب فلنغد شوقا للقا فالملتقى جمع الشباب وفق الفضاء أجمل كل ما فيه يكمل باغي الخير فأقبل بين الإخوة والأحباب Between والاحباب ملتقى and اجمل كل the فيه يكمل the fruits is بين most والاحباب بين that والاحباب تحلو the في الملتقى the autumn